قال لم أكني أسجد لبشر خلقته من صلصاء من حماء مسلو Thank <laughs> you. أَذٰلِكَ صِرَاطُ النَّانِيَامُس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين سُوهُمْ فِيهَا <تصفيق> نَصْغُو وَمَا هُوَ